أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجع له غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْأَشْفُنَ لَكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَتَجَنَّبَهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَد أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسم فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.